من كتاب رياض الصالحين وهذه هي المحاضرة الثالثة تكلمنا في المرة الأولى عن تعريف بالكتاب وطبعاته وتحقيقاته وشروحاته إلى وقتنا هذا وفي المحاضرة الثانية بدأنا نتكلم في العنوان اللي احنا خدناه لهذا المؤلف سبيل السالكين شرح رياض الصالحين وتكلمنا عن كتاب الأدب وخدت مننا وقت طويل جدا ثم بدأنا بذكر الأحاديث وفي هذا الباب أربعة أحاديث حد حفظ الأحاديث يا إخوة في صوت عند النساء حد حفظ الأحاديث الأربعة ابدا يا شيخ احمد ابدا بالترتيب الواحد يبدا بذكر الله والصلاه والسلام على رسول الله ثم يقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد باب ويذكر اسم الباب ثم يبدا في الاحاديث بترتيبها تفضل عليه الصلاه والسلام باب الحياء وفضله والحث على التخلق به نعم الله الله وهو يعرب فقال عليه نعم الحديث الثاني الحياء لا ياتي الا بخيره في البيت الصحيحين ووهيد مسلم اللي انت قلتها هدي الحياه كله فالك. اه هذه سهيل نعم الثالث, حدث الثالث حدث برده برده برده برده برده. ليس من هدي السلف ان الواحد يذكر يكثر من قول سيدنا هذا اشبه ما يكون بكلام التصوف احنا نقول عن ابي حويد لان بعض الناس تلقيه دائم يقول سيدنا النبي سيدنا عمر سيدنا ابو بكر سيدنا البخاري وهكذا هذا احنا ما نمنع ولكن ما تكون ديدا ممكن تقولها مره لان بعض الناس لا يذكر الاسم الا مقرونا به واخدين بالكم وهذا ليس من هدي السلف نعم وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم, عليكم, السلام عليكم. والحياء شعبة من الايمان هذا الصحيح ايضا حديث الرابع والاخير قال كان رسول الله يصحيح. يبقى كان رسوله اشد خبر كان نعم اشد حياءا فإذا رأى شيء عرفناه صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير قلنا المتبع في الشرح سبع خطوات ده الأصل لكن هنا في الباب ده غيرنا شوية احنا نمشي على السبعة بس جمعناهم وأول ما تكلمنا تكلمنا في تخريج الأربعة أحاديث والأربعة أحاديث كلها فينا جماعة في الصحيحين إرواه قلنا عايزين ترجمة مختصرة لسبع أسماء وردوا معنا ابن عمر وعمران بن حسين وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو القاسم الجنيد والبخاري ومسلم عايزين ترجمة مختصرة نصف صفحة بتورد فيها الاسم والمولد والوفاة والإسلام إذا كان مسبوك بجاهلية بكوف وأهم الأحداث باختصار هذه الترجمة بتاع علم الحديث نبذة عن الراوي وقلنا أن هذه الأحاديث تكمن أهميتها بدعوتها إلى خلق الحياء الذي هو من الإيمان وأنه لا يأتي منه إلا الخير وأنه يدعو صاحبه يا الله للتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل قدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين تكلمنا في غريب الكلمات قلنا مرة على رجل قال ابن حجر إيه ولم أقف على اسم الرجل ولا اسم أخي إن النبس صلى الله عليه وسلم مرة على رجل يعظ أخاه مين الرجل دا وأخوه؟ ابن حجر يقول إيه ولم أقف على اسم الرجل وعلى اسم أخيه وهذا علمي لا ينفع وجهلي لا يضر نحن نريد الدرس المستفاد من الموضوع والأنصار هم أهل المدينة اللي قاووا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هاجر إليهم اللي رأى حب, حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من الإيمان النبسة حب وبغض الأنصار من النفاق يعني ايه قاعد يقول له خلي بالك انت حيائك ده هيضرك الناس هتتقدم وانت زي منت والظاهر ان الرجل ده كان حيائه جديد جدا كان حيائه ايه زيادة كأنه يقول له الحياء اضر بك واصابك زي بعض الناس يقول لك انا اسف في يعني يقول يا خبتك انت مش نافع الناس أحدى تاخد حقك وانت ساكت ازاي تسيب الناس كده وهكذا فقال له هو يظن كده ان هو ايه بينفع أخاه وظن كده ان هو ايه بيقدم له يعني نصح وإرشاد فقال صلى الله عليه وسلم دعه, دعه يعني تركه على حيائه فهو على خلق سني وتوقف عن نهيه وهذه اللفظة عند البخاري ولم تقع عند مسلم من الإيمان يعني من شعبه أو جزء من الإيمان وقوله في الحديث الثاني الحياء بالمد أي الاستحياء كما سيأتي في معنى الحياة في آخر الحديث وفواية فيها شك من الضاوي اللي هو كله خير أو خير إيه كله وفي الحديث الثالث الإيمان الإيمان لغة التصديق وشرعا التصديق القلبي بكل ما ورد عن الغيب بكل ما علم بالضرورة مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم مع النطق اللساني للقادر عليه إن الواحد ينطق باللظ بلسانه والقلب يكون مصدق إيه بكل هذه الأركان اللي هي أركان الإيمان الستة الإيمان بالله غيب ولا مش غيب غيب والملائكة والكتب والنبيين واليوم الآخر والقضاء خيره وشره حلوه ومره والمراد أن أنها من كمال الإيمان وتمامه فإنه بالطاعات يتم ويكمل التصديق بالإيمان وقوله البضع البضع بكسر الباء ويجوز فتحها من الثلاثة إلى العشرة وقيل ما بينهما يعني إيه من أربعة إلى تسعة وقيل سبع وقيل ما بين الثنين العش... إلى العشرة وقيل ما بين اثني عشر إلى عشري وسب وسبعون أو ستون شك من الراوي وهو سهل شعبة يعني جزء أو خصلة أفضلها يعني أكثرها ثوابا وأعلاها مكانة عند الله تعالى فأفضلها الفاء فيه للتفصيل أو فصيحة المعنى إذا عرفت ذلك وأردت معرفة تفاوت رتبها فأفضلها يبقى الفائح فصيح. نعم قول لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ويدخل فيها ضمنا محمد رسول الله في الكلمه الجامعه التي تشمل للشهادتين معا ليه لا اله الا الله الا بمحمد رسول الله صلى الله أقلها ثوابا او انزلها مرتبه اقل حاجه فيها اقل يعني إيه إزالة الأذى ما يؤذي المارة من حجر من شوك من عظم من طين من رماد من قذر من أي حاجة من الحاجات دي أي حاجة فيها إيه أذية عن الطريق وذلك لما فيه من نفع المارة الأصل في الطريق يا جماعة أن الناس تنتفع به لو واحد بس حط مصمار وإتعرضت له سيارة ولا تكتك ولا عجلة ولا مسك له ولا كذا فيها خسار واحد أمسك شوية إزاز كده الآن في الشارع فهذه فالأصل إن الناس تنتفع بالطريق بلا أذى بلا ضرر فأنت لما تشوف الأذى ترفعه وتنحيه هذا من إيه من الإيمان يعني لما فيه من نفع المرة ودفع ضررهم ودفع ما يؤذيهم وقول صلى قول الصحابي العذراء هي البك وسميت به لبقاء عذريتها اي جلدة البكاره وهي ما يكون من التحام في فم الرحم والخدر الموضع الذي تحبس فيه وتستتتر تستخبه فيه ستر تجعله البكر في البيت أو في جنب البيت أي أشد حياء من البكر حال اختلائها بالزوج الذي لم تعرفه قبل واستحيائها منه طبعا دي كان إيه يعني موجود في بعض المجتمعات إلى الآن الواحد ما, يشوف ما يشوفش زوجته ولا تشوفه اللي الليلة الدخل قبل ذلك لا طبعا الى الان يعني المجتمع اللي انا كنت اعيش فيه كان كله كده كنت في الامارات في الامارات في ابو الله خير نعم اه بزك الله خير بارك الله فيك لا دلوقتي بيتجوزوا وبعدين تعرف اهلها اه اه نعم احسن هو الموضوع نفسه نعم الموضوع. كان صلى الله عليه وسلم اذا راى شيئا التنكير للتعميم ليشمل القليل والكثير والجليل والحقير يكره طبعا ولا شرعا لو شرع انه يبقى طبعا لكن لو فيها في الشرع الحياة بقى ما يمنعوش لازم يبين شرع الله ولكن إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه يبقى الكراهة هنا كراهة طبعي بس أما لو شرع هيبين صلى الله عليه وسلم عرفناه في وجهه لأنه لا يتكلم حياء صلى الله عليه وسلم ثم ختم الباب بقوله الحياء حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق وذكر قول الجنيد الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى حياء والله أعلم أنت لما ترى نعم الله سبحانه وتعالى عليك وترى تقصيرك الرؤيتين دولة لما يتمزجوا ببعض يطلعوا إيه؟ حياء ونأتي للشرح الإجمالي ومعنى الحياء والدروس المستفادة مع بعض نجمعها فنقول الحياء صفة جامعة لكل خصال الخير تدفع إلى فعل المحاسن وتبعد عن القبائح الحياة صفة جامعة لكل خصال الخير تدفع إلى فعل المحاسن زي ايه تبسمك في وجه لما تشوف واحد كده يعني على رأي واحد كان يقول ايه وش جبس كده وش قافل كده فعلا يا جماعة والله ودي أنا بنبه بعض اخوانا واحد نبهني لها زمان بس هو جزاء الله خير جابها لي بطريقة جاملة قوي قال لي يا شيخ انت لما بتضحك بتبقى واحد تاني معناها ايه الطبيعي بتاعك يخوف ودي مسألة ما بياخدش بالها منها كثير من الاخوة ما يشوفوا كده اللحية على غير عادة الناس الواحد بقى بيبقى ملمع ومضبط ومكتب لما يشوف بقى الجلباب الجلبية والنحية والطقية ولا الغطرة واخد بانك وتلاقي الواحد ما وما فيش حاجة تخلي الواحد يضحك ولا يسخسر فتلاقيه واخد شكله الطبيعي فاللي يشوف يقول ايه ده مكشف فالواحد لازم ينتبه لدي فلما تتبسم ليه بتتبسم حياتي انك انت عايز تظهر وجه حسن عايز يعني تتالف من امامك عايز ان ينظروا لك بنظره طيبه وبوجه حسن عايز ان هم يأمنوك. عايز تقول لهم والله انا بحبكم عايز تقول لهم ما تخافوش مني فتوصل المعاني دي كلها بايه يا جماعه بالبسمة. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم التبسم ايه ولعلمك بقى بتزعلوش مني كتير من الاخوة بيبخل بالصدقة دي بيبخل به وتلاقي بعض الناس يعني هو مش طبع الشد بس يعني ايه عايز يظهر ايه يعني ان هو راجل جد من اللي قالك كده من اللي قالك انك تبقى جد انك تبقى عبوس او انك انت تبقى مقطة بالجبين او ان انت يعني لا يا جماعة ولم تكن حياتي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أبدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ف إيه... اللي يدفعك للمحاسن ويبعدك عن القبائح يعني, الحياة يعني... يعني إيه الحياة يعني مثلا إيه شفت ناس قاعدين يتكلموا كلام فاضي فما تخدش معهم إيه اللي يمنعك الحياة بل ما فدت شوف الغلط وتغض الطرف اللي يمنعك الحياة ما عدي شفت أخ في منظر قبيح فأنا عملت نفسي أن أنا مش واخد باله وغيرت الاتجار عشان ما أحببوش هذا حياء بعض ناس آه شفتك أنت لقيت أعرض الناس أنت لقيت أقول لنا لحظ الضعف قد يتعرض لها أي إنسان فالحياء بيدفعك دفع للمحاسن ويردعك ردع عن المقابح عن القبائح الحياء شعبة من الإيمان وسبب من أسباب السعادة صاحب الحياء الناس ترتاح له يا جماعة الناس تألفه الناس تساعده الناس تؤمن جانبه الناس تسعى في الخير له. لكن لو واحد بذيء اللسان صليط متعالي متكبر دائم الانتقاد يعني على أي حال بينتقل وممكن يكون فضحي يبقى الأمر سهل وبسيط يفضحك فضيح ده الناس ستنفر منه واتبتعد عنه وكذلك أيضا سبب للقرب من الرحمن كما سيأتي معنا الحياء هو الإيمان وإذا غاب غاب الإيمان فالحياء خلق الإسلام خلي بالك بقى الجملة تندول وعلى حسب حياة القلب يكون خلق الحياء وقلة الحياء من موت القلب وروح فكلما كان القلب أحياء كان الحياء أتم كلما كان القلب أحياء إيمان علي قوي يبقى حياءه جد جدا وهو النبو صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياءا ليه لأنه أكمل الأمة ولما تلاقي الواحد بذيء عنده قحة وقاحة يبقى هذا ايه ايمانه ضعيف جدا او يكاد بلا ايمان فكلما كان القلب احياء كان الحياء اتم الحياء يا جماعة في معناه انقباض النفس عن القبائح الحياء تغير وانكسار يعتبر الإنسان من خوف ما يعاب به مسألة مهمة جدا أقول تاني تغير وانكسار يعتبر الإنسان من خوف ما يعاب به قد يصل هذا التغير والانكسار إنك تستحي من نفسك ودي أعلى درجة الحياة كما سيأتي في أوجه الحياء العشرة حياء على عشرة أوجه ستأتي معنا بإذن الله يبقى تغير وانكسار يعتبر الإنسان من خوف إيه؟ ما يعاب به ليه ما بيمشيش عريان حياء حياء الواحد يشوفه كده ماشي بسيوال قصير زي واحد شفته في المسجد بيأذن بالبنطنة وصيدة بيسموه ايه؟ برمود ايه عمي؟ امام كاجول ده ولا ايه ايه ده جاي من اندر؟ جايبينه من اندر؟ والله حاجة غريبة جداً لقيت واحد بيأذن بالتبنج بتاع نادي من الاندية الاوروبية مينفعش الكلام ده يا جماعة؟ لازم لما تيجي للمسجد لما تخرج على الناس هتأتي معنى بعض صفات اهل الحياة حاجة يعني تجد ان كثيرا انا بتكلم الان طلبة العلم ان احنا بنقع في كثير من الاخطار في هذا الباب تلاقي واحد عاد طالع كده بفانيلا حملات في الشارع واذا جير للصلاة او للخطبة او كده يطلع ببشت وشال ونظام الله او واقف احسنت في البلكونة ولما تيجي تتكلم بقى عن الحريم الحريم بيفتكروا ان البلكونة دي زي قط النوم تطلع برأسها تبعيها منقبة تطلع بنص كم ولا كط تطلع بصدرها عريان تطلع تنادي على الواد اللي في آخر الشارع بصوت حياني اللهم استعاو الحياء له منزلة عالية في الإسلام لما له من خصائص وميزات وفضائل اسمع مجموعة من الأحاديث أنا ذكرت بس أربع أحاديث وهنتكلم عن أصل الحياء وصفات أهل الحياء وإزين الواحد يقوي هذا الخلق في نفسه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع الحياء من الايمان والإيمان في الجنة ما في الشرح في هذه الصلاحين يعني إيه مش فيه ما هو كتاب ياضي الصالحين الإمام النووي ذاكي بقى فقط وإحنا قلنا الكتب اللي شرحت وإن الكلام ده هيبقى عندكم متسجل قريب إن شاء الله يعني ممكن على المحاضرة الجاية محاضرات يبقوا مكتوبين إن شاء الله وهم موجودين على الموقع اللي عايز يسمعهم مالأخر بسم الله الحياة من إيه جماعة والإيمان في الجن يبقى الحياة يودك الجن والبذاء البذاء اللي هو إظهار الفحش في القول بذيء تجلس مع بعض الأخوة يقول كلام عيد يسب بل ممكن تسمع بعض الأخوة على المنبر أو في المحاضرة يجيب سباب حتى هو بينقل موقف يا جماعة لابد إن المنبر والمحاضرة وبتربنا يكون أرفع وأعلى درجة ومنزلة إن إحنا نتكلم بألفاظ سوقية وسمحونا المصيرين في الباب ده ما لهمش زي حتى مع ربنا تلي يتكلم بألفاظ لا بالله عز وجل هو أنا عرف إن كلمة شاف بمعنى رأى لكن اللي مذكور في صفات الله رؤية ولا شوف يبقى زي نقول ربنا شافه هو بقول لك لقيت واحد بقول ايه يعني هو ربنا ابتلى واحد بشيء فبقول ربنا يعني أرس ودانه ده ما ينفعشه خلص يا جماعة ما ينفعش فتليه بعض الناس يتكلم بألفاظ سوقين أو يسوق الأحاديث قصة بألفاظ سوقين والنبي لما دخل على بنته فاطمة قالت له يا, ف... يا فاطمة قالت له أيها ياابة هذا لا يلق أبداً، ما ينفعش، وتلاقي بعض الناس يعني يظن نداء باب تيسي وتسهيل، والنداء يعني حسن وصول المعلومة، لا، أبداً، لابد أن إحنا نبتقي في أقوالنا حتى كلامنا العادي، شيخ الإسلام والتيمية يقول من السنة أن تتحدث باللغة العربية، اللغة الفصيحة، اللغة اللي يفهمها كل الناس، مش بقول لك تجيب ألفاظ صعبة ولا ألفاظ معقدة ولا ألفاظ يصعب على الناس فهم معانيها لكن تكلم باللغة السهلة البسيط أما إن كنت تمصر الكلمات بطريقة يعني تخالف الشرق ما ينبغي أبدا والبذاء من الجفاء والجفاء في النار وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع إن الحياء والإيمان قبنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر إذا رفع أحدهما رفع الآخر فيه إيمان يبقى في حياة مفيش حياة يبقى ما فيش إيمان لا يأتي إلا بخي أو الحياة كل خي الحديث اللي معنا الحديث الأخير وهو حديث حسن في صعيد جامع إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء أصل الحياء يا جماعة الامتناع أصل الحياء الامتناع لما يشوف واحد كده قاعد ما بيتكلمش أو أخي جانب نقول له أنت إيه أنت مكسوف ليه هو إيه امتنع عن أنه يشارك وكذا ثم استعمل في الانقباض والحق أن الامتناع من لوازم الحياء الامتناع من إيه؟ من لوازم الحياء ولازم الشيء لا يكون أصله عليكم السعر ولما كان الامتناع لازم الحياء كان في التحريض على ملازمة الحياء حب على الامتناع عن فعل ما يعاب هو ده الحياء يعني الامتناع عن فعل ما يعاب آه أي والحياء هو ما يخذ من الحياة ومنه الحياء يعني المطر وقلة الحياء أو نقيض الحياء البذاء والبذاء فحش في القول والفعل وجفاء في الكلام والمسلم لا يكون فاحشاً ولا متفحشا ولا غليظا ولا جافيا إذ هذه صفة من يا جماعة أهل النار صفة أهل النار ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا غليظا ولا جافيا ولا صخابا في الأسواق صلى الله عليه البذاء خلاف الحياة يعني عكسه ونقيضه والناشئ منه الفحش في القول والسوء في الخلق من الجفاء وهو خلاف البر الصادر منه الوفاء والجفاء أي أهله التابكون للوفاء الثابتون على غلاظة الطبع وقساوة القلب يبقى عندنا حياة دول أهل يمين وعندنا التاني إيه بذاء وجفاء وقحة أعظم صفات المرء الحياة لأن الخير والشر كامنة ولأن الخير والشر معاني كامنة تعرف بسمات دل عليها اكتب الجملة دي لو سمحك أعظم صفات المرء الحياء لأن الخير والشر معاني كامنة مستخبية تعرف بإيه بسمات دالة عليها فسمة الخير الدعاء والحياء وسمة الشر القحة والبذاء قحة وقاحة أعظم صفات المرء الحياة لأن الخير والشر معاني كامنة تعرف بسمات دالة عليها فسمة الخير الدعاء والحياة يبقى وديع كده جماعة يبقى سهل يبقى هين يبقى باش بشوش يألف يؤلف وسمة الشر القحة والبذاء اسمع دي القحة قاف حاء والقاف مكسور وكفى بالحياء خيرا أن يكون على الخير دليلا وكفى بالحياء خيرا أن يكون على الخير دليلا وكفى بالقحة والبذاء شرا أن يكون إلى الشر سبيلا أنتقل لمسألة مهمة جدا في صفات أهل الحياة وكفى بالقحط والبذاء والبذاء شراً ان يكون اللي إلى الشر سبيلا الحياء صفه من صفات الرب جل جلاله عن سلمان قال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين هذا حديث صحيح عند أبي داود والتيميثي وابن ماجي إيه الشهد في الموضوع يا جماعة يستحي حيي كريم يستحي وعن يعلم بن أمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر هذا حديث صحيح عند أبي داود والنسائي والبيهقي وفي مسند الإمام أحمد إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستد وحياؤه سبحانه لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول حياؤ كرم وبر وبر وجود وجلال ليس كمثله شيء وهو السماء البصير ما تقولش ربنا بيستحي وأنا بستحي والنبي صلى الله عليه وسلم بيستحي بكله ايه نا حياء صفة طريق به جل جلاله والحياء خلق نبوي وصفات النبي أحسن أخلاق الورى وأفضلها صلى الله عليه وسلم فقد كان ايه أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجه يبقى الحياء صفه من صفات من النبي صلى والحياء شريعه الانبياء مثل حديث النبي صلى الله مما ادرك الناس من كلام النبوته الاولى يعني دي اخلاق ايه الانبياء اذا لم تستحي فاصنع ما شئت وهذا موسى روح الله من أولى العزم من الرسل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال فيه صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه هذا عند البخاري وفي المسند وعند التيمدي هذا طبعا بيبين لك فضل ومنزلة الحياء العالية وهو أيضا خلق الملائكة قال صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة اللي هو من؟ <تصفيق> عثمان آه. والحياء خلق الصحابة هتأتي الآن شاء الله والحياء خلق الصحابة عثمان قال فيه صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان وأحيى أو أحيي أمتي عثمان هذا حديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألبان عليه وحمد الله والصديق خطب فقال أيها الناس استحيوا من الله فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله عليه وسلم أريد الغائط إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله شفت الكلام بقى تلاقي بعض الناس يطلع على موارزاً أسف على السطح ويشوف بقى الناس ويشوف البلكونات والشبابيكوا قاعد يقل ببصره أصده بيطير حمامه وممكن يطلع تلاقيه باللباس الداخلي ده وهو رايح يضي حاجاته حاجة ضرورية ولا حاجة رفاهية ضرورة ومع ذلك كان يوخج مقنع رأسه حياء من الله والفاروق عمر يقول من قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه وقال من استحيا استغفى ومن استغفى اتقى ومن اتقى وقي ما تلاقيش واحد مصطور وعايش في حياؤه ورع ربنا يفضح لكن تلاقي المفضوح ربنا ايه هل هو لا يفضح؟ لانت عايز بقى خليك بقى وأبو موسى الأشعرية قول إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حتى أخذ ثوبي حياء من ربي عز وجل مين الكلام ده يا جماعة؟ مين الكلام ده وتنتبقى ماشي كده في السوق وتلاقي المرأة خطة فيك بصدراء؟ خلينا, في خلينا بعيد عن الأماكن اللي احنا مش منوح يعني تمشي بالشارع تدخل المسجد تلقي رحدة بتخبط حتى في بيت الله الحرب أما السلف كانوا مثل ما ذكرنا عن عثمان والصديق والفاروق وأبي موسى وهكذا كان السلف فهذا محمد بن الفضل يقول ما خطرت أربعين سنة خطوة لغير الله وأربعين سنة ما نظرت في شيء أستحسنه حياء من الله فين الكلام ده يا جماعة وإحنا أولى الناس أن نقوم به أنا عجبني اختيار إخواني إنهم أكلفوني بباب الأدب لأن إحنا في حاجة ماسة أنا مخلي درس الظهر يومياً في ست مساجد الحديث كله عن الأدب عنوان الدرس إعادة الشارع إلى ما كان عليه مكسوفين نمشي في بنخاف نمشي في ماشي بالسياره لقيت بنت بتقول لي خدني معاك عم الشيخ قلت لها طب افرض ان انا مش شيخ وحتى لو كنت شيخ حاجات غريبه جدا يا جماعه يقول ابو مسلم الخولاني من نعمه الله علي انني منذ 30 سنه ما فعلت شيئا يستحيى من يعجبك في كلام عالي جدا كلام راقي ومثله كان حياء النساء حياء النساء كان على نفس المستوى لما تقى قول الله فجاءته احداهما تمشي على استحياء وعلى استحياء قالت قالوا مشيتها حياء وقولها حياء إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا قال عمر ليست بسلفع من النساء سلفع ليها جماعة صليطة جريئة قليلة الحياة لهي خراجة ولا ولاجة تقول بعض الناس إذا ما خرقتش يوم تعيه وتخرج بسبب وبدون سبب وتلاقيها ثلاث اربع مرة مرة شفت واحدة لسه في الشرع ما داخلتش البيت قالت ايه ولا انا عايز اخرج شوية اغير جو ويه ما داخلتش من برة المرأة دي يقول جاءت مستترة تمشي على استحياء في غير ما تبذل لبعض البنات تلاقي البنات كده تلاقيها سايبة كده سايبة مش ملمومة ولا تبرج ولا تبجح ولا اغواء علموا العيال بالافلام والمسلسلات ان هم ازاي يلغوا بعض بالعيون وبالغمز وبالاشارات وبال اللون اللباس وبالشنطه وبال ان اللون اللي لابس فعلا والله نسال الله ان يعفو عنه خلي السؤال ده جاءته لتنهي إليه دعوة في أقصر لفظ وأقصره وأدله وصلت رسالة بأقل كلام في أقل وقت في أشرف طريق أول ما رحت له قالت له إيه إن أبي أنا جاية مرسلة من أبويا بعض الناس يروح البيت وما يعرفش عياله فيه مرة في الشتاء اللي فات ده شفت بنتي مرة واحد ساعة عشر بتشتغل الشارع كامل ما فيش في حد ماشاء اللي هي ازاي اهلها يعني يقمنوا عليها بهذه الصور بهذه الطبيق بهذا اللباس بهذه الروائح بعض النساء لما تفتح شمطتها تبكي النيدي مسلم ايه اللي في الشمطة فضايا يقول قالت عائشة الحياء رأس مكارم الأخلاق وتقول كما عند ابن ماجة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرت كانوا يغتسلان معا عريانين شوف الحياء والأدب وهذا بالنسبة لها حلال إذا كانت هذه هي منزلة الحياء في الإسلام فما هو أكمل الحياء حديث النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء هو حديث حسن مرفوعا صحيح موقوفا قالوا يا نبي الله لا لنستحي والحمد لله هم بيستحوا أم بيستحوش أشد الناس حياءا أتقى القلوب أنقى القلوب أصفى القلوب رضي الله عنهم وأرضاهم فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعاء الرأس وعاء إيه يا جماعة السم البصر الكلام الشم تحفظ الكلام ده كل الفك تحفظ الرأس إيه وما وعى وتحفظ البطن وما حوى وتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة لازم يا جماعة من نفسي الناس على الدنيا عشان وأنا يعني قد أكون مخطئ في كلامي من الغلط ان احنا ننافس الناس في الانتخابات ورئاسه ومجلس الشعب ومجلس الشورى والاماكن دي هما عايزين الدنيا خدوها وبس سيبولنا الدين بعض الناس يقول لك طب ما احنا نجيب الدين الا من خلال ذلك اه بس احنا لما بننافسهم في الكلام ده مش بنجيبهم للدين هما بياخدونا للدنيا ده هو مي... لك الواقع هو بعمل مؤتمر في الشارع انت بتوحت اعمل مؤتمر فين؟ في الشارع ما بتعملش في المسجد ما بتجووش للمسجد بتلاقي الناس زي يوم الشباب اللي عاعدين دلوقتي عاعدين يدعو الناس للحزب يبقى سابوا الدروس وسبوا المحاضرات وسبوا حظ الناس على الخير وعاعدين يعملوا ايه؟ استمارات ويضيعوا الأوقات في هذا الأمر ويقبلهم بما يخالف الشريعة عشان يعملوا حزنة وبعدين يخوضم دنيا قد لا تاتي انا بقولك قد يكون كلامي غلط ولكن فوتو ما توقفش عليه يعني سيرب عليه قال بعض السلف تركت الذنوب حياءا 40 سنه وقال بعضهم العلم الاكبر الهيبه والحياء وقال حذيفه لا خير في من لا يستحي من الناس بعد الناس يقول ولا يهمني انا ما بعملش حساب لحد مفيش اي حد لاعتبار لا عندي اوقع بالله منك ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي معافى الا يعني انك انت تقف بقى كده طب يعني ايه ده قلتهم ضعف ولا شهوة ولا شبه ولا حاجة يعني مش على الملأ كده فأين حياء من يجاهر بالمعاصي والذنوب أين حياء من أنعم الله عليه بنعم لا تعد ولا تحصى ثم هو لا يعرف لله قدرا ولا يؤدي لله شكرا ولا يقوم لله حقا أين حياء؟ من يقلب بصره ويصغي بسمعه إلى مناظر خليعة ومشاهد فاضحة وكلمات بديئة أين حياء المرأة التي تخرج بغير حجاب وتتسكع في الأسواق وتعرض مفاتنها, مفاتنها لرجال هل استحيى من الله حق الحياء من عق والديه وأساء معاملة أهله وأولاده أين حياء من يأكل أموال الناس بالباطل ويتعامل بالربا ويأتي المنكرات أين حياء التاجر لما يغش ويغدع ويكذب أين حياء الموظف لما يؤخر أعمال الناس أين حياء الطالب الذي لا يقدر معلمه ويؤذي ويؤذي ولا يؤدي حقه في الاحترام والتبجيل إن الذي حمل هؤلاء وغيرهم على النزول إلى هذه المستويات هو انعدام الحياء فإذا لم تستحي فاصنع ما تشاء إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء وصدق من قال إذا قل ماء الوجه قل حياؤه فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياؤك فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه قال ملك ابن دينار ما عاقب الله تعالى قلبا أشد من أن أسلب منه الحياء قال ملك ابن دينار ما عاقب الله تعالى قلبا أشد من أن يسلب منه الحياء فلابد أن الواحد يروض نفسه على خلق الحياء ويعول على الحياء جميع شؤونه حتى نفوز مع الفائزين غب قبيحة ما حال بيني وبين وكوبها إلا الحياء فكان هو الدواء لها ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواءه من المسائل المهمة جدا في هذا الباب أننا نتكلم عن السبيل إلى اكتساب الحياء وتنميته وتقويته والتخلق به إزاي أن الواحد يقوي صفة الحياء في نفسه إزاي يوجه الناس أن يبقى عندهم حياء أول حاجة مراقبة الله وتقوية الإيمان في قلبك فالحياء ثمرة الإيمان الحياة والإيمان قونا جميعا يبقى عشان نجيب حياة نجيب إيه يبقى لازم تقوى الإيمان في قلبك والإيمان يقوى بإيه جماعة بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي والذنوب والسيئات يبقى أول حاجة مراقبة الله وتقوية الإيمان في القلب ثانيا شك بالمنعم على نعمه فالمنعم سبحانه وتعالى نعمه لا تعد ولا تخصى ولا تستقص تستشعى بالنعمة يا جماعة اللي انت فيها ثالثا المواظبة على العبادات المفروضة والمندوبة رابعا لزوم الصدق وتحبيه وتجنب الكذب خامسا معايشة نعم المفروضة والمندوبة نعم رابعا لزوم الصدق <تصفيق> ها قلتني <تصفيق> لزوم الصدق وتحبيه أحسن تباك الله فيه وتجنب الكذب خامسا معايشة حياة السلف الصالح تنقل نفسك للجل الفريد ما تسفش نفسك للي احنا بعض الناس يقول لك الحمد لله أنا أحسن من ناس كتير فعلا أنت أحسن من ناس كتير بس أنت في نفس الوقت أقل من ناس كتير وليه توزن نفسك بأهل المعاصر الذنوب زن نفسك بالأبرار الأخيار لا تزنها بالفجار الأشعار سادسا مداومة إدمان القراءة في خلق الحياء وفضائله مداومة القراءة في خلق الحياء وفضائله سابعا مصاحبة الأخيار الأبرار فهم أهل الحياء والطباع صراق ثامناً مجانبة الأشرار الفجار فهم أهل البذاءة والفحش تاسعا معرفة خطورة القدوم بين يدي الله بلا حياة يا حصرة العاصين عند معادهم معرفة خطورة القدوم بين يدي الله بلا حياء يا حسرة العاصين عند معادهم هذا وإن قدموا على الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح فيا لها الحصرات يقول دخل أبو حامد الخلقاني على إمام أهل السنة وأنشد إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فما قولي لما يعاتبني ويقصيني عاشراً وأخيراً أكثر من الدعاء فهو أعظم دواء لتحقيق الرجاء نعم دم العباده فهو اعظم دواء لتحقيق الرجاء انواع الحياه هو على 10 اوجه اول وجه حياه الجنايه إن الجناية إنك تعمل غلط فتستحي من جنايتك شفت الولد لما يعمل حاجة غلط وبعرف بها ويستخبى تحت السرير هو خايف إيه؟ من جنايته من, من اللي عمله من البال واللي عمله حياء الجناية فمنه حياء آدم لما فر هاربا في الجنة قال الله أفرارا مني يا آدم قال لا يا رب بل حياء منك هروح منك فيه حياء بس النوع الثاني حياء التقصير انك تستشعي مهما عملت انك ايه زي قول الملائكة يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وهم موقفون على, على العباد ثالثا حياء الإجلال حياء إيه؟ الإجلال وده حياء المعرفة جماعة وهو حياء المعرفة وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياءه منه لذلك إن مين أقل الناس حياءً العصاو المثنبين ليه؟ لأنه ما أقل الناس معرفة بالله ما عرفوش حاجة جهلة الرابع حياء الكرم كرم الزيادة لدرجة لما يقطي يبقى مكسوف زي حياء النبي صلى الله عليه وسلم يم بنا بزينب الناس أكلوا وفضلوا ايه أعدي ومن كرم النبي صلى الله عليه وسلم ايه استحى انه يقول لهم ايه فكر الله بقى الخامس حياء الحشمة من الواحد يعني زي حياء عليه ابن أبي طالب كده لما كان رجل مذاء ومن اللي يسأل أعلم الأمة النبي صلى الله عليه وسلم طب من النبي ابن عمه بس هو فيه مشكلة تانية هو أبو زوجته فمن الحياء انه هيسأله يقول له أنا مذاء يعني مذاء كثير الماذي يعني اي كثير الماذي اي حاجة بتحرك شهوتي فشوف الحشمة ان الواحد ايه يجيب الموضوع من بعيد يجيب يمت بنته رضي الله عنه وابضاه اه السادس حياء الاستحقار واستصغار النفس انك طبع نفسك حقير في جنب الله انك ولا حاجة حتى تبقى عندك حياة انك تطلب طلبك تطلب من ربنا مكسوف وبعض الناس يطلب من الناس بمنتهى التبجح ولك ما تقوم بقى ماشيني دولة بس ده انا كنت طمعان فيك اكتر من كده طب هجيلك بعد يومين تكمل الموضوع كأنه حقي ودين بقى خلاص نعم الاستحقار ياوا نفسه حقير واستصغار النفس لاستحقار واستصغار و... النفس كحياء العبد من ربه حين يساله حين يساله حوائجا تطلب من ربنا وانت زي ما تعبد ربنا تقول استغفر الله انت بتصلي وتقول استغفر الله استغفر الله بعض اهل العلم وجه وقال ايه انا احقر من ان انا اصلي لك ان انا اكون عبد لك انت اعظم من ان يكون مثلي عبد لك السابع حياء المحبه انك تحب واحد فتستاهي منه تخضيش تقفية تسعى في ايصال الخبلة ودفع الشربي والضار عنه الثامن حياء العبودية وده حياء متركب بقى ممتزج من المحبة والخوف ومشاهدة عدم صلاح النفس الإنسان ده حياء ايه العبودية التاسع حياء الشرف والعزه النفس العظيمه الكبيره اذا صدر منها شيء اقل من قدره يعني المفروض ان المسلم يوطن نفسه على على الفضائل يترفع عن الايه الصغائر والادناس يبقى مثلا ايه احد يشيش او يشرب أنت المسلم أرفع من كده أعظم من أنه يذن نفسه والمعصية هكذا الحياء العاشي والأخير حياء المرء من نفسه وهو حياء النفوس الشريفة العزيزة واللي يستحي من نفسه هيستحي من أي حاجة بعد كده يا جماعة صح أو لا؟ آه. لما تعطي نفسك إيمة ومكانة هتخليها مترفعة عن كل الدناية طبعا يستفد من الأحاديث عشان نبقى خلصنا هذا الباب فضل الحياء وإن الحياء فطرة تنمو وتزداد بالتخلق والاكتساب ممكن تقويها وباتباع الكتاب والسنة وإن الإيمان درجات ومراتب ومنها الحياء عايفين يا جماعة ليه ذكر الحياء في الشعب البضع وستين أو البضع وسبعين جماعة فيها كلمة جميلة أوى عجبتني يقول في الإيمان ذكر أعلاه وأدنى ده شيء طبيعي لما نذكر حاجة نجيب أعلى حاجة أو أوطى حاجة فيها صحة أو لا ده الطبيعي لكن ليه ذكر بس الحياء من كله يقول ولعله ذكر الحياء لانه السبب الاقوى للجميع للقيام بجميع شعب الايمان اقول ثاني ولعله ذكر الحياء لانه السبب الاقوى للقيام بجميع شعب الايمان فان من يستحي من الله لتواتر نعمه وثوابغ كرمه وتجليه عليه بأسمائه الحسنى والعبد مع هذا كثير التقصير مع هذا الرب الجليل الكبير يظلم نفسه ويجني عليها أوجب له هذا الحياء التوقي من الجرائم والقيام بالواجبات والمستحبات فيأتي بجميع أركان إيه؟ الإيمان قبلك كل الكلام ده هتلاقيه مكتوب إن شاء الله على المحاضرة الجاي إن شاء الله ماشي. اكتب الكلمة دي من كساه الحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه كلمة جميلة جدا أصلي أنت لما تتتبع عورات الناس الناس مش هتسيبك في حالك الناس إيه هتتتبع عوراتك ولو ملقوش لك عورة هيتطلعوا عليك إشاعات وأي حد يقول عليك أي حاجة هيصدقوه لكن لما يبقى رجل في حياء يقوله فلان ما يقولش الكلمات أنا عايب أنا معاشي سنين, سنين طويلة عمه ما قال كلمة غلط عمه ما قال كلمة عيد واخدين بالك يا جماعة فهذه الأحاديث من أبلغ الوصائب من كساه الحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه وهذه الأحادث من أبلغ الوصايا والحتة الأخيرة جماعة اللي أنا عايز أختم بها إن أكتر وأغلب المشكلات الاجتماعية اللي إحنا عايشينها في عصنة ناتجة عن ذهاب الحياء لو الناس رجع لها الحياء كتير جدا من المشكلات إيه؟ هتتحلم فصاحب الحياء لا يغيش صاحب الحياء لا ينقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد اللي هو إيه؟ النميمة صاحب الحياة لا يعق والدي لا يشهد بالزور لا يؤذي جيران يبتعد عن أكل الحرام لا يجاهد بالمعصية لا يشهد الدخان لا يحلق لحيته فتجد أن كثير جدا من المشاكل والمزعجات سببها يا جماعة ذهب الحياة فلو عاد الحياة لحلت كثير من المشكلات وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول من باب الأدب اللي ان شاء الله باذن الله وهو الحياه وننتقل باذن الله في الاسبوع المقبل الى ما بعده وهنبدا نسرع الخطى قليلا لان احنا ركزنا على هذا الباب وخدناه في نعم اتفضل اللي فضل. هو ايه اللي من اه من الله لتوات وبنعمه خد بقى اقرأ خطي وخطي بقى انت وحظك اكتب منها انا فقط اكتب عنهم جديسي من الترجم للغة الالمانية الشيء عبدالله ابن عبد عزيز خلال الأولان عمل المرأة مجلس الشورى وقفت برع العلماء قالوا من الدرسور نجاح السلام استشارة مع الدواجاته لما انتنوا لا. طيب صلى على النبي أنا عندي محاضرة مهمة جدا في عمل المرأة إن شاء الله بإذن الله هنرفع لكم على الموقع وإن شاء الله تستفيدوا منها جدا جدا في الباب ده لأن إحنا في ضغطة من الغرب على العالم الإسلامي إن هم يطلعوا المرأة ويعروه وهم رفض حضور الودي السعود لعلم المشاركة للمرأة الله المستعر خلينا خلينا فحنا وربنا يعنا الله المستعاد سبحانك الله وحمدك شهد الله إلا استغفرك وأكتب إليك ونلتقي بالأسبوع الموقف أرجو كتابة الغياب قبل أن تمشوا الأخوات يكتبوا الغياب قبل أن تمشوا